والإسلام هيا بنا إلى ساحة الدعاء والمتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيري حتى يؤذن لميلاد يوم جديد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَامِ، يُحِيرُ يُومِهِ. وهو على كل شيء قدير عليها نحية وعليها بها نبعث إن شاء الله اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنوء مائك نواصينا بيزك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء نسألك بكل اسم منه ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا أو استأثرت بدي في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وان نور صدورنا وجلاء احزاننا وزهى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة بوآنا الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك أنا فوض إلى أمرك كله فوض إلى الرحمن أمرك كله فمن المدبر للأمور سوى تَوَضَّأَ إِلَى الرَّحْمَنِ أَمْرَكَ كُلُّ فَمَنِ الْمُدَبِّرُ الْأُمُورِ إِلَّا أقطعا باليأس حبل رجائدي فهو المرجاء فهو المرجاء فاستعين برجاء لا تقطعن باليأس حبل رجائي، لا تقطعن باليأس حبل رجائي، جا فاستعين برجاءه ان الكريم عطاءه وناوا بحر يفيض بحر يفيض بحر يفيض بيض بحر ينفي ضويا فدي ورقا يعطي ايمنا يعطي ايمنا من يشاء بعند ليك والملك للملك والمُلْكُ أَلَمَلَكُوتُ فِي يَبْنَا الصلاة والسلام عليك يا سيني يا حبيبي يا شفيعي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 الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله